افتى إلا علي قائد ونعمل ولي ساعة ساعة ساعة ساعة المحساب من خياحي ساعة المحشايا حيدر ساعا الا علي قائد ونعمل ولي نفدا الا علي قائد ونعمل ولي ساعه المحشاب من خيا حيداع ساعه المحشر من خيا حيداع هو يبقى ولي لا فتاة إلا علي هو يبقى ولي لا فتاة إلا علي مولدك إعجاز حير الأمة كعبة الرحمن يا أبو اليمة مريم العذراء بالحرم يمة والملك جبريل أبرت <حضرت> خدمه وبشر <بقشارف جيت> النبي لفته <لا> الا علي اشرف <لا> النبي لفته الا علي <قعدوا نعم> ولي لفته <لا> الا علي قاعد ولي لما هذا العمل بيستو جهاد ايديا بينتاج اسوتي والمر ولي لا فتا الا علي هو يبقى ولي لا فتا الا علي قتل القران باسمك يا هل ادا يا للقران بسمك كم سوره حلقت وابصاد يا مذكره والنبي بنجران باهل بنوره ايه التصديق يا مشهوره اللي, اللي علي اللي يلبس ما ينجلي لا فتى الا علي قاعد ونعمل ولي لا فتى الا علي قاعد ونعمل ولي سعد المحشر من خيا حيد سعد المحشر خيا حدر هو يبقى ولي لا فتا إلا علي هو يبقى ولي لا فتا إلا علي في الجنان هناك آية حب حباب والحسنين تنقض ذنوبة ما ينهل النار حدر ينوبة حبه على الناس يعلن التوبة حبه ثابت أزلي لا فتاة علي حبة عديدة أزلي لا فتاء إلا علي لا فتاء إلا علي قائد نعم الولي دمت tax إلا علي قائد نعم الولي ساعة المحشاق من خياح سعد مصير من خيا الدر هو يبغى لنا ولي لا فتاء إلا علي هو يبغى لنا ولي لا فتاء إلا حدار الإسلام خافق بنوده ضربة الأحزاب خندق جنوده بالحرب ضرغام والعد شهوده منهل الإيمان من بحر جهوده مورد انت ومنهلي لا فتاة إلا علي مورد انت ومنهلي لا فتاة لا فتاة علي KASLI Netir ولي Sine Empad cam cam cam cam cam cam cam cam! ifad? соon! doang! doang! doang! doang! doang! doang! doang! doang! doang! doang! doang! هو يبقى لنا ولي لا فتاة إلا علي وسأل التاريخ حدثك عنه عن قسيم النار قل له الجنة ما يرد خسرا حضرتت عنه ما يرد انسان حضرتت منه هو حب الأولي لا فتاة إلا علي هو حب الأول لا فتاة إلا علي لا علي لا علي قائد ولي ما فتى الا علي قاعد ونعمل ولي سعد المحشار من خيا حيدر سعد المحشار من خيا حيدر ولي لا فتى الا علي هو يبقلنا ولي لا ولا الا علي الا والتوزيع, والتوزيع مؤسسة الخليجة الإسلامية, الخليجة الاسلامية